مَن شَاءَ أَفَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ أَفَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ أَصْبَحُوا لَهَا أَسْقَامًا تغيف يغاس بما انك المهليش الوجوه بئس الشراب وساء افتقر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن جَارِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ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 مَفْلَنَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ وقلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور انا اكثر منك مالا واعز نفرا